بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد باركس لما عنتي جمعت معلتي علت عسران شعة رجب شحن أربعة مئة سلاسان شوعة هجرية كمون شدشت مايو كلت شحن عسرت ميلادي باركس كافزا كل قزي بغسالي درس نوز دازلنا لنا الدروس المهمة لعامة الأمة بالكتاب نايا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة كن باركس بارك إذا كتاب زيا بغت على درس نوسي عز لنا الدروس المهمة أقدستي تمرتات لعامة الأمة نقول زبتات بلا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الدرس الثالث عشر كن وسد مبلع سرت درسي مالتي سد ما بزعبة فروض الوضوء أب وضوهم جبرون كلنا قدن نجارات كن معلوم زقب أن زقبوا زقبونا فردتات مالتهم زياتهم. اليوم من دحر زين مالنا مالتيو وضو نا جودله يخونانه. ضو نا جودله تخدمه فريسو له مالتيو. وضو زفر سد ما صلاته فريسو مالتيو. سلازم زيم عرقن ليقعدت سنة بتات مخانا كابزين رداء مالتيو. وهي ستة. شدش الشيين زي أنو لكنا كن حافزا كنا صنعيني قباء مالاتيو الأولى غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق قدما ينبقر قصنا خلنا حد سب كاف قصد ما انتهى اللو بما يقر كامالاتي زون أتوي أبقت كامون أفنشها ما يكت صعب بفنشها إذي استنثار نبلو إذي ما يمسحب إذي استنثار نبلو دحريوغن إذي ما يزداءاته ونعب الفنشان خطوصوه استنشاق نبلو استنشاق إذي ما يكس نسحبوه خبليه إذي استنثار جمع خطوصوه لزي ما يزي سلزي بارك الله فيكم أفنان أفنشانان أبقصنا أتوي كميثلكم حدا سبعفن إذي زي يقولون أفنجان لحر زي بلو ملو قسع اللوغن بالنخل ها سعيد عبد الرحمن عام عمار وآدم ملو قسع اللوغن بالنخل لا سليزي أفنجان أفن أبقس قتواتي سليزي رب سبحانه وتعالى خمتاب آية زبالاء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسي بإنش وجوهكم زيادة قدام يتفرض طيب إذن إذن إذن إذن أسابعتنا إذن كلها زيها أمتا إتوتى تلنا أبتا قدام إذن خمز بسم الله إذن نحص بكلنا زيها بارك الله فيكم سنع إذن أسابعت حزاز الله إذن دحريو قن دحر قصنا قن دمت تزولوا إنه بواجب يات قيار جلال ماليك ما مجمرة حدثة بلا أنا سي بإذا بقى طابعتي تجمر بسم الله لا تيلو زيا سُنّة لكن نزار بلت زلنا حجي فرض زخنم عليه زيا تازبلت سات بإذنا خن جمر زن إذنا أتابعتنا حزاتنا زلنا مالتي بزيا سُنّة خون الله مالتي أما قصنا خن حسب كم أول أفننا خن ماي قرنا بفن شأن خن سحب زخلو أبغى أو قص أوتويو دماني كابتن قدن ناي فرائض الوضوء ثانيا غسل اليدين الى المرفقين كم قول قال ايتم علاتي غسل اليدين ادنا خلتين كنحطة خلتين ادنا خلتة بان الى المرفقين المرفقين نبلا زي ما تعتار ادنا كل زي امات زي ادنا امونقو كل زي امنا زول زفراليو زي مرفق نبلا كيف يتعطي عتمين تاينو بلا مالتيو ميرفق سلوزي تواجب تقولنا ذي الله دهرقتنا مسحسبنا كافة أتابعتنا كثاب زى متعطي تفيت كثاب زى قلت النازل لا متعطي تفيت كاذي أه انت تقولنا لا قلت إيدنا كن حسبا واجب قدنيو ذي الله كيف تزيحات ابنه يده ما إيدنا تزيحات ابنه قصنا تزيحات ابنه كم قول ما يقرنا انتداء مضمضة والاستنشاق تذكرنا اتي وضعنا هنا صحيح حيكونان ثالي... الثالثة مسح جميع الرأس ومنه الاذنان كل رئيسنا دمان تغنق برمالتي كندرزو كن حسبو زي كونس كندرزو جميع الرأس كل اقليهم بعض الرأس فيهمهم وممسحوا برؤوسكم نرؤوسكم دعاني يعني درجتبل، باء إذا بيرؤوسكم تبل حرف باء أنت أثور جماعتهم. قال يوم يوم باء المناسقة يعني يتكمسي أم من تاني إلاجب أبش أجرهم إلاجب وقال يوم يوم لا باء التبعيض بعض رؤوسكم قال له خبر رؤسكم مالتها إذا باء زين. والصحيح أبزع يا الله برؤوسكم السنة فسرتها السنة شريحتها سلزل رسول صلى الله عليه وسلم بتكبر كرئينا مصبع الوضوء مع كل رؤوسهم ضريزهم اتا مجمّر يا أدماني من منحنى الرأسين خمس الشيخ من عثمين يلو أذن له من منبت من شعر كنا بلعنا خيل لكن قالوا له ما نزل يمكن أبزج أغريه بالليل نبزق قد إذا منحنا مالتكاني إذا كببي له زلة قد مي جبارنا زلة كاب أتجمير مالتي كاب أتجميرنا ندرس كسام شافش نخيل كما في بعض الروايات فأقبل وأدبر الرسول صلى الله عليه وسلم وضخ قبره مسرقهم زي كم زجر من قدمت كيدم درزة بديحرد ما بديحرد تمليسه وكل الرواية صحيح مخ مخانم على تي بديحرد سنيحكا بديحريو ناب قدمت كتكيد تغل قاموا أنت ملزة كم أول بقدمت جميرك نديحرد تملاست خليخه واتتادلي زلوا تام دراز كلا شغلنا يقول كل راسنا كندرزو ومنه الاذنان كابتي راسنا دما اذنان ما قالتش سلازي اب قران اذا اذني زي حتى تغسر ثاني لا خينكفه ما قالتش اليوم راح قلت اقرون دريزون ودو قرناي بله جاي حتى اب والعمرة والعمره الرسول صلى الله عليه وسلم كلا صيم كلو مولوم يوم زلا صاي وني قلت اوغري لاصخا قلت اوغرو تغد مالتاكم ابزياد ماخما تندرزون كلنا كلتا راسنا خندرزا حللنا كبوون اذني ابرسي اتو مخان بيدي حادثه ابتدى زن اذنه تقورصن لقد دار الله ربي ايضا يعني ابتدى اذنه تمنص لا كده خلت اذنه تمنص الى ان كده ابي ساعه رسو قال له ملوبه لا اين منه بل انما شلي بال بوديلو خمز له اذني ابرسي اتوات مخانن كمتي افن افن شان ابقس اتوات مخانن مالتي رابعا الرابعة غسل الرجلين مع الكعبين اقرنا كن حدس المخاني مع الكعبين كعبين اتواتي تعبين دماني العظمين أو العضمان الناتيان وسينزلوا عزمتي زيادة المالك زيادة كسبب أن كن حتسب زيادة فرض طقون كابونا لا على تل على لا دماسونا كنت سب عنكار عنكارتنا النابلة سب عنكار عنكاريتنا كن حتسب اللى نعمله يقرنها سب عنكار عنكاريتنا كن حتسبها إذا جن تروحوا تقولوا تقرنها اما شراب كالسي نبلو مالتي اندخر لبسنا كمون بارك الله فيكم خف كالسي كمتا يتسرح ماتي قاب قول فو زام السلو استسرحة زي انتا ينبلو كالسي نبلو مالتي انتداء بارك الله فيكم خف تلنا دماني كاب جلد كاب قربة تسرح مالتي ازيخ اندرز قل مسوضنا عند حراتنا المغيرة ابن شعبه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمسح رواية قبلنا كله رضي الله عنه تعالى فنزعت فهاويت أن أنزع خفه يعني قلت في شوف مع رقدين الرسول صلى الله عليه وسلم يخبروه من رب وضوء أكبرين بده خف غيره من رب خف دماء كانت تسر حمالتي قربت بدحريو النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني أدخلتهما طاهرتين الطهارتين والذي قدتاني انا قد رزيت اللي زلموا فاتي ب... الطهاره ذاته كان سيقول سي خف كب... قربت تسرحه التي سنه افضليه مسح قبر مسحنا قبر مالك اشيع الرافضه مسح يلن إلا أبعا خلقها طرح أقرقها تمسحي لا حسبوا ولا تمسح زب الكوتو أي قبروا مسحها نقبر كلنا ويكن درس تقلنا دماني انتا وي أبكالسي ويأبخف قرب التسرحة قولنا قال يوم دماني كان باعا مذهب الحنفية المتأخرين انتا يبلو مسح تقلنا اف قربة طلع كونا له غنيو مون تاع يبلو عذر اللي وحده السبت راح يمسح اول اللي يمسح حممنا ندرز دلنا سنعي ولا بزي قري ولا ولا بزي حمام ندرزين كل اي نجر انتيا مزبلو كالسي... لا كونا له كونا له لكن أبو حنيفة بعلم أكور بات راح ادرزو أبخوف يبلونيرو أبتقنهم مماتهم رضي الله عنهم ورحمهم الله الإمام أبو حنيفة انتهي لهم مالتي ألا إني قد فعلت كنت أنهاكم عنه كابتزخلكلكم زنبركو تزخلكلكم زنبركو باعلي قيري لومي لأنه بلغني لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح. على نعله وخوفه، على نعله وجوربه. في حديث ما أدري، على نعله وجوربه. انتاجي روم الرسول صلى الله عليه وسلم دريزوم يوم. أبجام مؤمن أبكان سمن. تحتي لي لينرو، دحريو أمنتام اللي يوم أمن ما تمسح أبكان سمن. إذا أبجام ما ندرس أبكان سيندرس. أبو حنيف نبعلهم رحمهم الله. انتاجي روم ما لقي دريزوم يوم. كلسوم كلس حنيير يخط قدم لو ما يركق ولا يحل كدم قدم كلس ونيرو جورب ببلوه ده ابو حنيف بن معلوم حديث رخيبو من لسنيرو اذا صح الحديث فهو مذهب الامنه سلازي معاسنا انت اقرنا نحسبه تيلنا انت ضرح اقرنا لنا معاسنا خلينا ندرس انت ض اخفي طب قربت تسرحه إندحرت قدينا لنا ويدماني كالسي مخاني أبطهرا عند حرائتنا يوم أب مسح تزيد ما سحنا دبر مالتي زيات رابع تمالت يو كل تأجرنا كن حسب مس عنكر عنكرتنا مالتي خامسا الترتيب كم أول مسرع جرنا خنوم صوما مالنا مالتي حدث أم تدا بيدو جميرو دحرينا بقصو خيرو بدحريو مضمضه بود بيسو بدحريو دماني بما يجروا ماي بفنشوا سحبوا أربع ساعات زي أجر تحسيبوا تحرج أجر جرزة وذو زيا شباب صحيح لا وضوء ناتو صحيح هيكونات من تاني ترتيب تجاقي له أولا بمضة مضاعف الجمر دعريو ماي مسكوز كافكا طبعا تأيد تا النازل لنا يزلنا مالتي وتأتابع تناحزة اللائت زيا سنا بسم الله لنا نجمر زيا تقدرناس أبو تواجب قلب موجود بس دحرية ناب بفنجانا دحرية ناب بسنان الخيم. كم دابلنا ناب إثناء دحرية شو قرنا رسنان درز. أبغى الأدماني مساعدنا تنقل تأزمنا مالت. بده حرزي كم تأجرنا نحط مغا كساب عنكار عنكار نمالت. زو خل لوب بترتيب ويدماء بسرعة كن قبرو أللنا مالت. سادسا المولات المولات مالت دماء من كتير مالت. كلنا أكثى تلنا خنام ما زيان شيخ ابن باز نظام والات زيانك في السرام كله مالتي حمتي اكلته وضوء غيره مسحه صبا ناجي زي في الليل كله يقول لي كتنكت يا بالله كن انت بدات تنقض كوينا بيذ صحي مثلا بارك الله فيكم ازي بقمقام نوصله مالتي عبد الساعه بارك الله فيكم انا مثلا إذا حسيبه، أبا خلقوه أفي جوز جيزة، أفينش عين ما يجرب مالتي سحيبه، ما يسحيبه بفينش عين، بده ترى هذا قلت أي مسحات أبكم مالتيو، تا معصو أبتغى ألا عاد ماتي وعكوا حبي، كيف تقبله هالين؟ أبا خلقوه إنكمل لا ألا إنتي الآن بزوح جاب ويدماني بزوح ناجزة في الليل، ترى أي مالتيو، أجلس ساعة تجي ودو يبولون ودو يفرس عليهم مالتي، مك تتألكه هاللوه؟ أما قسكا حسبكا تعل قسكا حسبكا سأني حكا نعرفكا تخيله أزي نقرزن ودنا يفروسه بدحره أشيخ منبازن تايلو مالاتيو ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاثة مرات سنة فتو يقول مالاتيو سالسلسة كنحسب نمنتاي نمنماتيو نقصنا كمون نئدنا كمون نقرنا زيها سنة تفرض عندنا تكون الله يا شباب حاف تصون الله ها انت درحتنا ثوب هنا بقعتي كلته سنة الله كان بعض الرواة قالوا مالتو رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء قبل الرؤياهم بدحر زي كلته خل تحت سيبه كلته زي خلته زي زح زيها سنة سرت گيزه دماني أكمل سنة قونث ثلاث تجيزون سنة كذب لعلي كن الرسول صلى الله عليه وسلم تايلوم فقد تعدى وظلم لهم إذي ظلميو تاب ثلاث تجيز قوسخ تماي لتجاوز الحد إتماي انت غونالو ما ليت تجاوز الإسراف الله اربعه تجيز حمو شي تجيز قعصه حدثت إذي إسراف في أكله تسمى أي بزاي يغبو يفصصون له إذا خاب كونه تأسون الناس السلاستة على لكن حنتن ذرحتين مالته بقي على الناس فرض مالته وهكذا المضمض طول استنشاق أفنى عم قط قص كلنا ونتأسون استنشاق ب بي... أفنى أجانا جرنا ما يمكن سحب نبى كل تات جرناهن ون سونا تقوون سونا تقوون فرض والفرق نعم والفرض من ذلك مرة واحدة تفرض حانت مخانات أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره أما كن كلنا مملسنا ملسنا خمزقرنا خندقمو خلتاكزا سلسة قزاكزا خندقمو ازي مستحب فتو ايكونان حان سابع اتا اكمل ابتحنا خل ملسا Oua ainekut kiirja ontevat Allahies. Op CinatÖri on ei näkee esillä athaaa, se on oikeus pelbrotha täyttäisi men فيッ ElectAatiö vart**** Jos milleet 가운데 tehtäisiakin varrasi aikkuta, yksinkertIV linkingaa heilleen. Se mitä tunch bullyingisoimme, niin että sinoro goal objetivo, näkyään. Totoja lääni on majivadaa ja ykkää hiuksia helpp كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، أحاديث صحيح دليل على الرسول صلى الله عليه وسلم وضوخ جبره ان كل له من رأس مايدقى بل إنما حنساب أبشع ما ليسمى كذي أجن أيدقى جموان ما الذي لما عن بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، اكتفي بهذا القدر هذا وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة